بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق لعد الأمين على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يقربنا إليك يا رب العالمين كثيرا ما يطالعنا البعض بمقاطع فيديو أو فيديو بروابط لفيديوهات على اليوتيوب وغيره وغيرها من الرسائل على الواتساب تدعو الى بعض الافكار التي ربما غريبه عنا ربما تكون غريبه عنا بعضها وبعضها اصبح مالوفا وهو في الحقيقه ليس من ديننا ولكن مرسلها لا يعلم اصل هذه الافكار وما الذي اوصل اليها وما الذي دعا اليها طبعا عاده تكون هذه الافكار مغطاه بايات قرانيه واحاديث نبويه ولكن ولكن للايات تنطبق على الاحكام المذكوره من تحريم او اباحه ولا الاحاديث النبويه ينطبق معناها على هذا الكلام الذي يخرجون به الي الينا من حيث النتيجه يعني اذا يفرضون حكمهم واراهم بايات قرانيه واحاديث نبويه لا تمت الى الحكم بصله من اين ياتي هذا الكلام في زماننا المعاصر من ما يسمى السلفيه المعاصره السلفيه المعاصره لذلك سنبدا مجموعه من الدروس في الحديث عن السلفيه المعاصره ابتداء نتناول لمحه تاريخيه عنا نحن اهل السنه والجماعه ثم عنهم كما تعلمون الله سبحانه وتعالى ارسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1440 سنه و40 ونيف ارسله بالقران الكريم وبالسنه النبويه المطهره ارسله الى الناس كافه كما يقول القران الكريم ارسله رحمه للعالمين نعم وكان الوحي من الله سبحانه وتعالى الى سيدنا جبريل الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه الصحابه الكرام رضي الله عنهم بعد وفاهه النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله الى الرفيق الاعلى الصحابه الكرام ساروا على نهجه القويم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اختارني واختار لي اصحابي فاصحابه كالدرر ويقول ايضا صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم طبعا الان قد يستنكر من يسمع باننا بانني استشهد باحاديث ضعيفه نعم سافرد جزء او درس كامل على الاقل درس واحد على الاقل في موضوع حديث الحديث الضعيف والعمل به لكن بكل الاحوال انا اتحدث عن فضائل الصحابه فالذي يقول الحديث ضعيف حديث اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم يعني يقصد ان ان الصحابه ليسوا كالنجوم هل طمست عيناه هذا الرجل يعني لا طبعا المهم الصحابه الكرام رضي الله عنهم حافظوا على الدين حفظوا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأورثوه للأجيال التي جاءت بعده جيلا عن جيل حتى وصل إلينا إذا ديننا نقل إلينا بالتواتر مثل القران الكريم القران الكريم كله نقل إلينا بالتواتر الدين نقل إلينا اجمالا بالتواتر السنه النبويه اجماليا متواتره اجماليا وجوب العمل بالسنه امر متواتر اجماليا تفصيل السنه ليس متواترا السنه فيها الاحاديث المتواتره وفيها احاديث الاحاد لكن عموم السنه وكل الدين نقل الينا جيلا عن جيل تمام طيب اذا ديننا دين اتباع لا ابداع ومن هنا اسم قناتنا اننا نتبع هؤلاء الصحابه الكرام وهؤلاء الصحابه الكرام اتبعوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الصحابه الكرام رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا يسالون بعضهم بعضا عن الاشياء التي لم يرد فيها نص او كان فيها نص ولكن غير واضح فكان فيهم الفقهاء وسافرذ ايضا درس خاص على الاقل لقضيه نشوء المذاهب الاربعه كيف نشات المذاهب الاربعه درس واحد على الاقل في هذه السلسله التي نحن فيها الان انتقل الدين من الصحابه الى التابعين ثم الى تابع التابعين والصحابه كانوا مدارس فانتقلت هذه المدارس ونجم عنها نجم عنها المدارس الفقهيه الاربعه الحنفيه ثم المالكيه ثم الشافعيه ثم الحنبليه نعم وصارت الامه على هذا الحال مئات السنين كما تعلمون الى يومنا هذا الى يومنا هذا الان هذا الاتساق خرم مرات عديده ابتداءا خرمه بالخوارج خوارج ايضا الخوارج يقولون انهم ياخذون من القران والسنه ياخذون من القران والسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنهم تحقرن صلاتكم الى صلاتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه يعني ليس لهم الدين فيه شيء يقراون قران لا يجاوز حناجرهم لا يجاوز حناجرهم يعني الله لا يتقبل منهم ليش انهم في الظاهر مسلمين ولكن في الحقيقه ايش خوارج ويقول الخوارج كلاب النار نعم ونعود للحديث الضعيف هل الذي يقول حديث الخوارج كلاب النار ضعيف يعني يؤيد الخوارج تيقول لا لا انا لا اؤيد الخوارج اذا اذا لا تعترض سناتي على موضوع كامل اسمه الحديث الضعيف وكيفيه العمل به نعم الخوارج خرجوا على سيدنا علي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وقاتلوه وقاتلهم وفي النهايه قتلوه رضي الله عنه وكرم الله وجهه نعم وتتابعوا 150 سنه يعني لم ينتهوا في الدوله الامويه كلها حتى جاءت الدوله العباسيه مع بداياتها قضت على اواخرهم ايضا ظهر عندنا فرق كثيره جدا ابتداءا نقيب الخوارج الشيعا كانوا يسمون انفسهم شيعة علي وشيعة سيدنا علي رضي الله عنه الذين شايعوه حقيقة وكانوا معه هؤلاء رضي الله عنهم لكن فيما بعد اصبح هذا الكلام او هذه الطائفه ستار لاغراض واهداف سياسيه وحتى تندعم الافكار السياسيه وكل ما تندعم ليست فصحى حتى تدعم هذه الافكار السياسيه لابد لها من ركيزه دينيه غطاء ديني لبوس ديني فالبسوا انفسهم لبوس التشيع طيب اصبح الامه اصبح عندي خارجي خرج على سيدنا علي وشيعي انضم الى سيدنا علي ليس الانضمام الحقيقي والصحيح انما ما توجر به فيما بعد لايش ليه اهداف سياسيه كما اقول للخروج على الدوله الامويه او الدوله العباسيه وليس هذا موضوعي الان لكن موضوعي اننا هنا صدر علينا تسميه اهل السنه والجماعه الذين ليسوا من الخوارج وليسوا من ال... الشيعة هم اهل السنه والجماعه الذين بقوا في الوسط الذين بقوا في الوسط الذين ظلوا مستمسكين بالقران والسنه المتمسكين بالقران والسنه هذا لا يعني ان الاخرين لم يتمسكوا لكن الاخرين بفهم غير منضبط فهمهم غير منضبط ما معنى غير منضبط يعني لا يوافق اما لا يوافقه العلماء واما لا يوافقه العقل اعطيكم مثالا عن الخوارج ماذا يقولون السبب الذي خرجوا به على سيدنا علي تمام الايه الكريمه التي تقول ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله نعم الحكم لله لكن هل هذا هذه الايه تعني انكم تخرجون على خليفتكم المبايعه بيعه صحيحه من كل المسلمين قطعا لا قطعا لا الحكم لله لكن الله سبحانه وتعالى ينوب ينيب خليفه في الارض خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي اذا هذا هو الخليفه فانت عندما تقول ان الحكم الا لله يعني انت ترفض الحاكم طيب من الذي سيحكمك الله في الس... الله سبحانه وتعالى الملزح عن المكان سيح... سيحكمك لا لابد من حاكم لك يحكم في الارض طيب ما هي صفات الحاكم حتى اذا تقول ان الحكم الا لله الحكم لله ان وظف عليك خليفه الحكم لله ان وظف عليك حاكما فاذا هذا فهم ايش غير منضبط والى الان الى يومنا هذا تجد من اصحاب الفرق الضالله والاهواء من يجد في القران الكريم الكثير من الايات فيؤولها على مرائه على مرائه يعني على مزاجه طيب كثير جدا لا اريد ان استفيض في الامثله لكن اريد ان انبهكم الى انه مو كل من قال ما كل من قال الحكم كذا وكذا او الفكره كذا وكذا بدليل قول الله تعالى كذا وكذا فليس هو قطعا صادق ليس قطعا صادق يجب ان يكون ما ياخذه من تفسير من هذه الايه موجود في كتب المفسرين اما على سبيل المثال لو ان شخصا وهذا ما يحدث كثيرا يستخرج حكما ما من ايه ما تمام فاذا ذهبنا الى اشهر 10 تفاسير معتمد عند المسلمين وكلها من السلف الصالح تمام يعني ليست تفاسير حديثه تفاسير من ايام السلف هذه ال 10 التفاسير لا تذكر هذا التفسير الذي هو يخرج به فكيف تريدني ان اقبل ان ابني هذا الحكم على هذا الراي هذا رايك انت وليس هذا معنى الايه تمام نعم هذه ركيزة أساسية جدا ومهمة جزئية مهمة نبني عليها المهم ظهرت بعد الخوارج والشيعة عشرات بل مئات الملل والنحل ألف فيها العلماء الكثير من الكتب مثل إيش الملل والنحل مثل الفرق بين الفرق مثل أه يعني كثير من درسنا في الجامعه كتاب الدكتور البوطي المذاهب التوحيديه سماه المذاهب التوحيديه لكي يسمح بطباعته ونشره نعم ولا يعني انه يوافق عليهم طبعا يعني عندما تقرا طيات الكتاب تجد فيه حكمهم اذا الكثير من من الفرق الضاله التي خرجت عن الدين عبر العصور كانت موجوده بقي اهل السنه والجماعه يميزهم ما يميزهم وبقي هذا الامر الى الدوله العثمانيه الى حدود الدوله العثمانيه في ايام الدوله العثمانيه تعرفون قبل الدوله العثمانيه طرا على الامه تفرق تفتت وا اصبحت بلاد المسلمين متعدده الحاكم لم يعد ليست تحت حاكم واحد وانما حاكم متعدد طبعا هذا الامر اعتره كثير من المرات ثم يعود الى التوحد من جديد فانا لا اريد ان اسرد التاريخ واحداث التاريخ لكن ما يهمني في موضوعي اليوم ان الدوله العثمانيه وحدت تحت ايش تحت لواء دوله واحده وخليفه واحد بقعه شاسعه جدا من بلاد المسلمين وعادت الى الفتوحات من جديد عادت الى الفتوحات من جديد وفتحت الكثير من البلدان التي لم تكن دخلت في الاسلام سابقا فتحتها الدوله العثمانيه وما تزال تفتح واكبر واهم اكبر واهم فتح كان فتح القسطنطينيه هذه اسطنبول التي نحن فيها الان اسطنبول القسطنطينيه فتحها الامام محمد الفاتح رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن تفتح لنا القسطنطينيه فر نعمل امير فر نعمل جيش وجيشها ونعمل امير وذلك الامير او نعمل جيش فلنعمل امير واميرها ولنعمل جيش وذلك الجيش نعم اذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح القسطنطينيه متى فتحت القسطنطينيه على في عصر الدوله العثمانيه على يد السلطان محمد الفاتح طيب واستمرت الفتوحات ايضا وفتحت الدوله العثمانيه كثير من البلاد فيما بعد ذلك والتي عادت وخسرتها في نهايه الدوله العثمانيه ف في هذه المرحله في مرحله الدوله العثمانيه واوجو فتوحاتها كانت قامت الثوره الفرنسيه والثوره الفرنسيه كان لها تاثير كبير جدا على نهضه اوروبا وجعلت من نتائج كان من نتائج او صار يعني من نتائج الثوره الفرنسيه نهضه بريطانيا العظمى نهضه بريطانيا العظمى اصبحت بريطانيا العظمى دوله عظمى بعد الثوره الفرنسيه طبعا ليس بسنه ولا سنتين هذا من نتيجتها اقول نعم بريطانيا العظمى كانت تخاف على ما يسمى الان الامن القومي تخاف على نفسها ممكن استاذ نعم يا زلمه ممكن بس عيد الدقيقه الاخيره يا استاذ الصوت عندي وقف كله تكرم تكرم اذا الله يستجيب كنا عم نقول انه استمرت الفتوحات في عهد الدوله العثمانيه بعد ذلك وفي عهد الدوله العثمانيه قامت في فرنسا الثوره الفرنسيه وكان من نتائجها التطور التكنولوجي الان نسميها تكنولوجيا لكن هم التطور ماذا العلمي الكوني نعم يعني الميكانيك الاختراع الالي اختراع القاطره البخاريه الاكتشافات العلميه هذه نعم هذا ادى الى نهضه اوروبا وبالاخص دوله بريطانيا العظمى بريطانيا كانت سيديه العالم في ذلك الوقت كيف الان امريكا في ذلك الوقت كانت السياده والريادي في العالم لبريطانيا والمنافس لها كانت الدوله العثمانيه فكان هناك بريطانيا لا تخشى الا ان يستمر الدوله العثمانيه تستمر بالفتوحات الى ان تستملك موضع ماذا الدوله البريطانيه بريطانيا العظمى او المملكه المتحده لم يكن اسمها المملكه المتحده كان اسمها بريطانيا العظمى المهم ايها الساده الاكارم بدأت بريطانيا تحييك المؤامرات المؤامرات هي المؤامرة لتفتيت الدولة العثمانية وكانت ترى فيها خطر وجودي خطر وجودي كانت الدولة العثمانية تمثل لكل دول الاستبداد الأوروبية آنذاك كانت تمثل لها خطر وجودي لأن الدولة العثمانية إذا هجمت إلى مكان فتحته وحولته إلى بلاد مسلمين من أراد أن يدخل في الدين الإسلامي أهلا وسهلا ومن أراد أن يبقى على دينه فهو حر ولكن الحكم للاسلام وليس للاستبداد وليس للظلم وليس اولئك الذين يعتدون على شعوبهم نعم لذلك كانوا راح يكونوا المؤامرات المستمره طبعا عبر الحروب كانوا يروا كان البريطانيون يرون الصراع الروسي القيصري آنذاك مع الدوله العثمانيه حدود طويله وصراع طويل اكثر الصراع التركي الروسي عمره 1000 سنه 1000 وهم ينظرون اليه ويغذونه تاره ويفعلون ما يشاءون من اجل خوفهم من خوفهم من الدوله العثمانيه ومع ذلك الدوله العثمانيه تكبو قليلا ثم تنشط من جديد ثم تكبو ثم تنشط ثم تكبو ثم تنشط هم يريدون التخلص من الدوله العثمانيه باي ثمن لذلك لجؤوا الى ما زام الى يعني هم نظروا وكانوا يرسلون الكثير من المستشرقين يرسلون الكثير من المفكرين يرسلون الكثير من الجواسيس يريدون ان يعرفوا ما هي الطريقه لتفتيد هذه الدوله ما الذي يجمعهم هؤلاء قوميات متعدده امازيغ وعرب وكرد وترك والى و... اخره الى اخ الى اخ الى آخر. طيب فيهم النصارى نعم في في بلادهم نصارى يعيشون معززين مكرمين كنائسهم موجوده فيهم يهود نعم موجودين وبيوعهم موجوده يفعلون ما يشاؤون كل انسان عندهم ياخذ حقه يوجد مذاهب في في طوائفهم نعم يوجد يحترمون الجميع لا يقتلون احدا تمام الا لفعله طيب ما الذي يجمعهم يجمعهم انهم اهل السنه والجماعه يجمعهم انهم اهل السنه والجماعه طيب ومن ناوهم من ناوهم هزيم كل من يريد ان يخرج على اهل السنه والجماعه ينهزم اخيرا ينهزم يهزم يعني لو ان طائفه خرجت على السنه والجماعه بالسيف تهزم كما قلنا عن ماذا عن الخوارج ايضا الشيعة لا يستطيع احد الشيعة كان لهم كثير من الخروجات على على الدولة بعضها ثورات حق وخاصه في اول العهد في خلال الدوله العثمانيه الدوله الامويه وهذا ليس موضوع تاريخي انا لا اتحدث عن هذه الجزئيات لكن عرضا لكن فيما بعد عندما اصبحت حركه سياسيه تريد الخروج على الدوله تقاوم وتقهر اذا لا يستطيع احد من خارج اهل السنه والجماعه اني يخرج على الدوله العثمانيه اذا ما الحل الحل ان نجد لهم جسم غريب سرطاني يسمى نفسه اهل السنه والجماعه ومنهم وفيهم ويكون ماذا من داخلهم وهو الذي يقتل بهم هذا هو الذي خرجوا به هذه النتيجه التي فعلت لاحقا ومن اجل ذلك انا اتحدث بهذا الموضوع الان الان سيقول بعض ما هذه الافكار جهنميه ساقول هذه الافكار سنثبت سنثبت على ارض الواقع ما الذي حدث سنثبت على ارض الواقع ما الذي حدث وارتباط هذا ايش هذه الافكار بما يخدم هذه المصالح انكر من انكر قبل من قبل ليس مهما المهم ان هذا الذي حدث في فتره من الفترات في القرن اواخر القرن الثامن عشر الهجري خرجت دعوه محمد ابن عبد الوهاب تحالف محمد ابن عبد الوهاب مع محمد ابن سعود محمد ابن سعود له الحكم يعني يريد السياسي يريد منصب سياسي وركب مذهبا ايش دينيا وعندما تقرؤون مقدمه ابن خلدون يقول لابد لكل حركه سياسيه من لبوس ديني من لبوس ديني ولو كان ظاهري لا ليس حقيقي المهم يجب ان يكون هناك لبوس ديني فاتفق الرجلان وبداوا بفعل الافاعيل بداوا بالهجوم على المناطق التي حواليهم بداوا يقتلون المسلمين بداوا يحتلون المدن ويقتلون الابرياء تمام هذا لم يحدث في في امه الاسلام قاطبه في امه الاسلام حصل كثير من الصراعات السياسيه ابتداء من عهد الصحابه رضي الله عنهم لكن كان الصراع سياسي وليس صراع ديني الصراع الديني لم يكن بين المسلمين وبعضهم كان بين المسلمين وغيره لكن بين المسلمين وبعضهم كان هناك صراع سياسي الصحابه اقتتلوا اولاد هارون الرشيد اقتتلوا الامين والمامون وكثير من الحوادث في التاريخ حدثت لكن ليس على اساس ديني لماذا لاننا نحن اهل السنه والجماعه لا نقتل المسلم لا نقتل المسلم لا نقتل المسلم سيدنا زيد كان اسامه ابن زيد الحب ابن الحب تمام الرجل ضربه وقطع يده او كسر يده ثم لما علاه سيف اسامه قال اشهد ان لا اله الا الله قتله اسامه النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قتلته وقد قالها الي يا رسول الله قال خوف من السيف هل لو قتلته وقد قالها لا قالها يا اسامه اسامه يقول ليتني لم اسلم قبل هذا اليوم يا ريت ما مريت معي هالحادثه بحياتي خرجوا خايف من السيف وهلا قبل شوي كان ضربني ضرب يكسر لي ايدي او جرح لي ايدي او ومع ذلك النبي عاتبه عتابا شديدا اذا نحن عندنا ضوابط شديده جدا لا نقتل المسلم بل لا اننا لا نقتل المسلم ولا غير المسلم الذمي لا نقتل لا نستبيح الدماء نحن مذهب اهل السنه والجماعه لا يستبيح الدماء الدماء مستباحه فقط في الحرب بالحرب اما الذمي من اذى لي ذميا فقد اذاني لا نقتل الذمي ايضا المسلم من باب اولى من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عصما مني ما له ودمه ايش وعرضه الا بحقها بس بحقها فقط حقه حق الردي حق حقا لا يحل ايش دم امرئ مسلم الا بحد ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس وال تارك الدين المفارق للجماعه يعني المرتد والباقي ليس هكذا نعم اذا نحن عندنا ضوابطهم سنبدا في الحديث عنهم بعد قليل نعم هذه الحركه تريد ان تنقض على الدوله العثمانيه وتريد ان تفتت الدوله العثمانيه لكن لا تستطيع المجاهره بهذا الكلام لذلك ادعت انها تريد ماذا تريد تنقيه الاسلام عودته الى النبع الصافي الذي كان عليه تمام طيب لكن هم يريدون قتل المسلمين طيب كيف سيقتلون المسلمين اذا قالوا نحن احناف الحنفيه لا يبيحون قتل المسلمين اذا قالوا نحن شافعيه الشافعيه لا يوحون قتل المسلم اذا قالوا نحن حنابليه نحن مالكيه اذا اول نقطه تجردوا من المذاهب اول بدعه اجتروها على الله ورسوله انهم تجردوا من المذاهب التي عاشت عليها امه الاسلام كلها عبر العصور وساخصص ايضا درس مخصوص واحد على الاقل في احقيه المذاهب نعم وحجيتها وادله وجوبها نعم وهذا في عقيدتنا وسناتي عليه اذا النقطه الاولى انهم ماذا تجردوا من المذاهب لان المذاهب منضبطه المذاهب منضبطه لانه هم قالوا نحن ناخذ المذهب الشافعيه متى بالشافعي منضبط اذا خالفوه سيقول لهم من خالفه لماذا تخالفونه اذا قالوا سناخذ مذهب الحنفيه سيخرجون ماذا اذا خالفوه سيقولون نحن من من من سمح لكم ان تخرجوا عنه تمام هم يتقيدون المذهب كما كانت الدوله ايش العثمانيه مقيده بالمذهب الحنفي وحتى لو كان المذاهب الاربعه المذاهب الاربعه لا تبيح الذي يريدونه لذلك خرجوا من المذاهب اذا النقطه الاولى الخروج من المذاهب الاربعه التي هي امه الاسلام كلها كل امه الاسلام المذاهب الاربعه او من هم خارجها تمام هم لا يريدون المذاهب الاربعه هذه النقطه اولى ضعها عندك طيب النقطه الثانيه باي ذنب سيكفرون او سيقتلون هؤلاء المسلمين الذنوب التي تبيح القتل كما قلنا قبل قليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنا المحصن الزاني المحصن او قاتل النفس او المرتد طيب هؤلاء ليسوا مرتدين لابد من ان ابتدي بدعتان نكثرهم بها ونخرجهم من دين الاسلام فما هي هذه البدعه ابتدعوا بدعه ما يسمى القبوريه قالوا هؤلاء قبوريون هؤلاء قبوريون الان لو قلت لهم او قرات في كتبهم او ناقشت علماؤهم او جهالهم بالاصح يقولون لك المذاهب الاربعه باطلة اول ما يبداون به اول دليل انها التسميه لم تكن في عهد رسول الله و تمام التسميه باطله طيب كيف تاتون بتسميه لم ياتي بها رسول الله طبعا عندنا التسميه لا مشاحه في الاصطلاح لا لا ايشك مشكله في التسميات لكن انا اقول بمقاييسهم التي يغضون الطرف عنهم ويطبقونها علينا يعني يضعون ميزانا فيطبقونه علينا ولا يطبقونه على انفسهم فاول واحده انهم ماذا ابتدعوا كلمه قبوري كلمه قبوري لم ترد في عصور الاسلام كلها لم ترد في العصور الثلاثه الاولى لم ترد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك عندما تجد رجل يقول لك هؤلاء قبوريون فهذا الرجل وهابي واحيانا يكون لا يدري انه وهابي من يقول لك انت قبوري ابتداء الكلام ابتداء الكلام يعني كل مقطع فيديو على اليوتيوب يقول لك قبوريون او قبوري هذا فورا لا تتفرج عليه ارميه باركله ب... بقدميك القناه وصاحب القناه وال... وال... والمقطع وصاحب المقطع وكل من يتناول هذه الكلمه عرفتم لماذا انا اتحدث عن الناحيه التاريخيه لان هذه بدعه ابتدعوها لقتل اهل السنه والجماعه تحت مسمى ماذا قبور اين وجد في اين يوجد في القران الكريم انه القبور مشرك وما هو تعريف القبور وما هو الضابط التعريف ومن الذي وضعه وفي اي دين وفي اي مذهب غير موجود غير موجود اذا هم اخترعوا بدعه لقتل المسلمين تمام طيب ايضا فوق ذلك هذا يعني يتوسعون جدا يتساهلون جدا بالتكفير التكفير لمن التي تستحق وللتي لا تستحق تمام طيب الكافر نعم عندنا الكافر الاصل بمعروف الكافر لكن هم ماذا يريدون الذي خالفهم في الراي فهو كافر يعني القبوري مشرك تمام والمشرك كافر طيب من لم يكفر الكافر فهو كافر يعني لو انا شخصا اراد ان يقف على الحياد شخص اراد ان يقف على الحياد اخي والله انا بدي اسلم بديني اخي انا بدي انفض يوم القيامه باسم الرب العالمين تمام لا لي ولا علي لا اريد ان اقف ايش موقف باطل اخي انا طاحت علي الامور لا انت كافر معهم ليش لانه انت لم تكفر الكافر لم تكفر الكافر طيب بتقول له والله انا شاكك بالامر يا اخي ربما هذا يكون ما هو كافر ربما يكون مو كافر هذا الرجل اه ومن شك في كفره فهو كافر شوف لوين المغالات الفظيعه المغالات فظيعه الله سبحانه وتعالى يقول يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق الكافر ومن شك في كفره ايش ومن ومن ومن, ومن لم يكفره فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر اي ما هذا المغالات يا رجل ما هذا ما هذا الى اين وصلتم انتم الى اين وصلتم أنا رجل بما لي علاقة خلا من قريب ولا من بعيد لا لا مثل شعار تبع جورج بوش إن لم تكن معنا فأنت علينا يا معنى من جماعتنا وبتفهم إلينا نحن نفهمه يا أما أنت إيش يا أما أنت كافر مشريك مشريك يا رجل أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله أنا أصلي الصلوات الأربعة الخمسة وأقيم الأركان الإسلام الخمسة الأربعة فرائض والشهادتين كيف كيف كيف تستبيح دمي؟ لكيف تستبيح دمي باي ايه باي حديث؟ اه نعود الان الى هنا الان ياخذون من الايات القرانيه التي نزلت في من في المشركين الاصليين او الكفار الاصليين ويطبقونها على على اهل على اهل, أهل السنه والجماعه اتخذوا احبارهم واتخذوا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله يا رجل هؤلاء هي الايه في الكفار وبعدين اتخذوا احبارهم اربابا انا اتخذت ابو حنيفه رب لي انا اذا فهمت القران بفهم ابي حنيفه اذا فهمت الحديث بفهم ابي حنيفه اذا فهمت الفقه بفهم ابي حنيفه وانت ايضا لا بد عليك من ان تفعل هذا الامر اكون انا قد عبدت ابو حنيفه كيف هذا الفكر الـ الـ الاسمنتي فكر متحجر يا رجل لا يقبله العقل لا يقبله عاقل يضعون هذه الايه علينا لو نرد نحن ان نقيم عليهم هذا الكلام والله الايات القرانيه كلها تنطبق عليهم التي نزلت في الكفار وماذا والمشركين لكن نحن لا نقول بذلك لا نقول بذلك لا نرضى به لان ليس القضيه ليست كرما معهم ولكن القضيه ليست بايدينا نحن نخاف الله عز وجل من قال لايش لمسلم يا كافر فقد با بها احدهما واتن عن بكفر رجل الا هذا الرجل ما له كافر حقيقتا فاللي قال له يا هو الكافر فجماعه توسعوا في التكفير بشكل فظيع وغريب ليش من اجل ان يقتلوا المسلمين طيب بعد ذلك بعد ذلك اتهموهم ماذا بالفسق والبدعه والول والول كل هذه الامور على ماذا بنوها لم يبنوها على دليل صحيح واحد لان الاشياء المحرمه معروفه ومنضبطه بالشريعه من قبل ان ياتي هؤلاء ب 1200 سنه من قبل 1200 سنه الاسلام مستمر والاسلام حق والاسلام صحيح الاسلام صحيح ومستمر بصحته الى يوم القيامه ان نحن نزلنا الذكر وانه له لحافظون الذكر بالمعنى الضيق هو القران الكريم وبالمعنى الواسع هو دين الاسلام كله كنتم خير امه اخرجت للناس خير امه اخرجت للناس يعني الى يوم القيامه باقيه هذه الامه هذه الامه اصبحت كافره كيف يعقل هذا الكلام لا تجتمع امتي على ضلالي لا تجتمع امتي على ضلالي امه الاسلام لا تجتمع على ضلالي طيب امه الاسلام مجتمعه على هذه المذاهب الاربعه لم يخرج منها رجل واحد ولا عالم واحد ها تكون هذه ضلالي كيف يفكر هؤلاء طبعا الان الكلام انشائي الان الكلام انشائي لكن كل قضيه من هذه القضايا انا ساعود لها بجلسه تفصيليه بذكر ادلتهم والرد عليها من ادلتنا وتفنيد ارائهم وادلتهم التي كما قلت واؤكد انها ليست في مكانها ليست في مكانها لا تدل على المدلول لا تدل على المدلول الآية التي تقول على سبيل المثال بما أننا بها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله طيب ما الذي فسرها فسرها الحديث وهم يعرفون هذا الحديث أنهم أمروهم بما يخالف قول الله ففعلوا ونهوهم عن ما أمر به الله فتركوا إذن قدموا أمرهم ونهيهم عن أمر الله ونهي الله عز وجل طيب هل نحن نقدم امر ونهي ابي حنيفه والشافعي واحمد ومالك عن كلام الله عز وجل الذي يقول نعم قص صل لسانه هات الدليل ورجينا ورجينا وين بتقول نعم نحن خالفنا نحن تركنا كلام رب العالمين وسمعنا كلام ابو حنيفه وين ورجيني ورجيني ايوام بد لساننا حسبي الله ونعم الوكيل لكن خالفنا ارائهم خالفنا ارائهم ولم نخالف القران والايات والاحاديث لم نخالف الايات والاحاديث الايه الواضحه المحكمه لا خلاف عليها لكن خالفنا ماذا المتشابه الذي يتبعونه المتشابه واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ام اثبت لي اننا خالفنا ايه واحده محكمه اثبت لي اريني لا يوجد وأقول هذا كلام إنشائي بالمطلق وسأتي إلى كل تفصيلة وكل جزئية إن شاء الله وأخصص لها درس لكل فكرة من أفكارهم وكل جزئية من جزئياتهم وأرد بالدليل من القرآن والسنة من القرآن والسنة وليس من قول لا أبي حنيفة ولا الشافعي ما أتبرك بنعالهم لكن أتكلم باللغة التي يفهمها هؤلاء أتكلم باللغة التي يفهمها هؤلاء من أجل أن تسجلوا هذه ماذا؟ المقاطع والدروس وترسلوها اليهم عل الله عز وجل ان يهديهم عل الله عز وجل ان يهديهم عل الله عز وجل ان يهديهم اذا استباحوا دماء المسلمين بعد ذلك يقولون غزوات غزوات غزوه واعتبروا ان بلاد المسلمين بلاد كفر شوف الى اين تمادى بهم الامر الى اين استمروا هذا الامر الى اي غال مغالاة غالو فيه ايش غزوات على بلاد المسلمين ماذا غزوات غزوه على بلاد المسلمين تسميها طيب سئلنا علي عندما قاتل من في معركه صفين في معركه صفين قالوا له هل ان كيف سنقسم الغنائم قال لهم ان غنائم ان غنائم قالوا لنقاتلهم قال لهم اذا قاتلناه قالوا للغنائم قال لهم يا حبيبي ما في غنائم هون ما في غنائم حبيبي هؤلاء اخوه لنا بغوا علينا اخوه لنا بغوا علينا لو ان طائفتان من المسلمين اقتتلوا كما يقول القران ايش فاين بغت احداهم على الاخرى فقاتلوا التي تبغي طيب هذه التي تبغي قاتلناها هل نستبيح دماءها واعراضها لا ابدا ما في غنائم هون يا حبيبي فلما جادلوا قال له نو قال له قال له سيدنا علي لواحد منهم قال له نو قال له هلا اذا سبيت السيده عائشه بدك تاخذها سبيه يا ابن الفهمان سبيه بتاخذها لامك عائشه امسكت بلع لسانو بعدين لاحظها طيب انت وقت عم تجي لو فرضنا انه خالفك او عمل او سوا تستبيح دماءه وامواله واعراضه مين انه انه دين بيقول هذا الكلام لذلك هذه الفرقه الضاله او ورثه الاختتال بين المسلمين الان يتشدقون يتشدقون يعني ولازم كلمه اكثر من كلمه التشدق والله مع ذلك يتشدقون بانهم هم الوحيدون اصحاب الايش الجهاد وهذا كلام باطل طبعا هذا كلام باطل قطعا باطل لا قيمه له لكن هذا الجهاد اين يكون هذا الجهاد في اس... على اسرائيل يحاربون اسرائيل هذه الحركات الجهاديه تحارب اسرائيل ام تقتل المسلمين اذا حركات جهاديه لكن ماذا لكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اذا انشاوا في الامه طائفه قتلت المسلمين ايضا من من الافعال الشنيعه انهم منعوا الحج حاصروا مكه والمدينه حاصروا مكه والمدينه حتى اكل الناس الجياع هذا الكلام مكتوب في كتبهم هناك رجلان من من جماعتهم قيدوا سجلوا تاريخ الوهابيه واحد اسمه ابن غنام وواحد اسمه طبعا تاريخ نجد والثاني نفس الكلام ابن غنام وابن بشر تمام كتب موجوده وموجود عندي ايش نسخ الكترونيه لكن حقيقه وجدت القراءه فيها اضاعه للوقت فما قراتها فقط بعض المقتطفات يعني شيء شنيع يعني يع يعني يتفاخرون بهذا الامر يتفاخرون بانهم حصروا مكه والمدينه يا رجل يتفاخرون بانهم حصروا مكه والمدينه حتى اكل الناس والجياع وبعد ذلك منعوا الحج منعوا الحج 8 سنوات 8 سنوات يمنعون الحج لماذا لماذا تمنعون الحج طيب انتم عن زعمكم طهرتم مناطقكم من ماذا من الشركيات التي تدعونها لماذا تمنعون الناس من الحج لانهم يريدون ان يسحبوا الدوله العثمانيه من الاقتتال في الشمال والجنوب والشرق والغرب الى ماذا الى القتال الداخلي واذا قتل يعني ضربت الدوله العثمانيه داخليا تمام ستهزم خارجيا قطعا وتكون القاضيه على الدوله العثمانيه لكن الدوله العثمانيه اذكى من ذلك حولت عليهم من تحولت عليهم ابراهيم باشا كان حاكما في مصر قالوا له روح انت كافحوا لابن عبد الوهاب تمام فارسل ابنه كما تعلمون القصه يعني المهم طبعا واستمرت معارك سنتين سنتين استمرت معارك على كل منعوا الحج 8 سنوات الله سبحانه وتعالى يقول ومن اضلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه المساجد العاديه فما بالك ببيت الله الحرام ما بالك بالحرمين الشريفين او هناك جريمه اكبر من هذا ويحاصرون الناس في مكه والمدينه ثم ياتي الان ويقول المجدد محمد بن عبد الوهاب هذا الافاك ال... استغفر الله العظيم الذي قال له هو الافاك الذي قال الامام المجدد ام امام مجدد يمنع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه يقتل المسلمين بهذا الشكل اما ان اتبعهم لا يدرون واما ان الذي يدري ايش ففي قلبه حقد لا يرسله الا الله اعلم الا الله المهم هذه نبزه مختصره عن تاريخهم ونشؤ حركتهم انا استعرضتها لكم من اجل ان عندما سنناقش افكارهم نضع اهدافهم التي كانت في الميزان وننظر كيف كيف تتسائر وتتوازن وتتماشى وتتتseq مع بعضها البعض تراها تمشي في نسق واحد كل افكارهم تمشي في نسق مع اهدافهم ماذا السياسيه التي ارادوا من خلالها ما ارادوا هدم دوله الاسلام الدوله العثمانيه اذا ثبت هذا الكلام فمعنى ذلك انهم فعلا كانوا متامرين مع الدوله العثمانيه طيب انا الان اذكر هذه الامر انا اقول الان لكل من يتبع هذه السلفيه المعاصره انا لا احملك وزر هؤلاء انا لا احملك وزر هؤلاء الشيعة يحملون الى الان اهل السنة والجماعة مقتل الحسين رضي الله عن سيدنا الحسين انا لا افعل هذا انا لا احمل سلفي موجود الان وزر هؤلاء افضو الى ما عملوه اصبح بين يدي الله سبحانه وتعالى هو اللي في ايش يتولى امورهم لكن انا اقول ان كنت لا تدري فانا دريتك الان وان كنت تدري فالمصيبه اعظم ان كنت لا تدري فانا دريتك وان كنت تدري فالمصيبه اعظم وانت خلي عقلك معنا وخلي قلبك معنا اليوم بريد باكد كلام انشائي ولمحه تاريخيه ولكن هدف منها بيان ايش انه كل افكار متسقه مع هذا الذي انشئت له الحركه الوهابيه من ساعه نشوئها الى يومنا هذا الى يومنا هذا والله اذا في واحد عاقل صدقوا انني قرات عشرات بل مئات المؤلفات ما بين كتاب ورساله ومقاله و و و الى اخره كلها تزعم وتدعي ان الصوفيه يتامرون مع الاستعمار وان السلفيه يجاهدون الاستعمار الان كلها هذه اصبحت تباء منثوره عندما قال فقط محمد ابن سلمان من امريكا قال امريكا هي التي امرتنا بنشر الدين الوهابي والان امريكا هي التي تقول اننا اوقفوه التصريح لكم موجود التصريح موجود على اليوتيوب هو الذي قال وهو الذي بعظمه لسانه يعترف امريكا هي التي امرتنا بنشر الدين الوهابي والان امريكا هي التي ترى تريدنا ان نوقفه هذا نتحدث عن شخص حي وزق معاصر موجود صوته وصوره مقيل عنقال فاذا في واحد عاقل وكان يكتب ويزيل انه انتم كيف بتقبلوا وتنتسبوا لهيك فرقه صوفيه وهي صنيعه استعماريه ايه ايه صوفيه وصنيعه استعماريه نشوف مين الصنيعه الاستعماريه هي هي معلمك وابن معلمك عم يقول انه انه امريكا هي اللي امرته بنصر الدين الوهابي وهلا امرته بايش بتوقيفه ومثل ما كلكم شايفين شو عم يساووا اليوم بعد هذا الكلام بيجي واحد عاقل وبيمشي وراه هون انا بقول يا اما مختل ما في براسه عقل يا اما الله يلهمنا ويلهمهم الصواب على كل حال انا اخول لهؤلاء الموجود هناك معذور لانه ياكل ويشرب وينام السلفيه لكن اعتب بشده على الذي يعيش بين ظهرانينا وبين علمائنا وعالمه موجود وشيخه موجود ومن اراد ان يبين له موجود ثم ياتي بكلامهم ويلقيه في وجوهنا وهو كلام باطل ساقط لا قيمه له وسنثبت هذا الكلام بالحرف الواحد وبالدليل وبالكلمه كلمه لن اترك كلمه يقولها الا وسنرد عليها وسنبين بطلانها من القران والسنه لذلك اعود فاكرر انا لا احمل اي شخص ينتسب اليهين وزر اعمال هؤلاء وانما انا احمله وزر نفسه اليوم وخاصه انه اذا لم لم يريد ان يسمع او لم يرد ان يتعلم ما نقوله يا اخي نحن نقبل عقلك نقبل عقلك فقط انت صار لك 10 سنوات 5 سنوات 7 سنوات 3 سنوات عم تسمع البث الفضائي المستمر ليلا ونهارا من افكارهم حتى اصبحت ايش تشربتها تشربا تاما تجري في عروقك كالدم الان اعطينا اذناك فقط فقط 40 40 درس اخي 30 درس 20 درس يا اخي 20 درس بس اعطينا 20 درس مو قلنا مو مشاننا نحن ما ن عاوزينها مشان تنفي ذراعتك يوم القيامه اذا خايف على دينك اسمع معنا 20 محاضره وبعدين شو بتختار نحن معوض شو بتختار الله ييسر لك نحن لا نجبرك على شيء نحن هدفنا الدعوه الى الدين الصحيح الدعوه الى وحده الامه الدعوه الى والايمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى وليس المزيف والمدعي الذي ظاهره ايش فيه الرحمه وباطنه من قبله العذاب ظاهرا يقولون نحن نريد توحيد الخالص وباطنا يقتلون الامه ويفرقونها ويشتتون جمعها طبعا نسيت ان اقول لكم ان تلك المحاولات باءت بالفشل المحاولات الاولى في عصر محمد بن عبد الوهاب باءت بالفشل كما قلت لكم افشلها محمد علي باشا ابنه لكن الدوله العثمانيه بالنتيجه فتتت فتتت ليس على يد هؤلاء لكن فتتت في الاخير تعرفون القصه ولا اريد الدخول بها لكن هؤلاء عادوا من جديد لنفس الافكار حكم سياسي للمملكه العربيه السعوديه للجزيره العربيه مغطى بلبوس ديني تمام طيب فانت اين منك انت اين منه وما الذي يربطك بهن اسال الله عز وجل ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه سامحوني اطلت عليكم ولكن في كل جلسه سنكون هكذا تقريبا من الوقت وسنتناول في اللقاء القادم ان شاء الله افكارهم بالتفصيل واحده والاخرى بارك الله بكم حياتكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ربنا تقبل منا باسرار الفاتحه